أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع ما يصدر I'm... 懶懶無心 وَنُنَبِّئُكَ أَنَّهُ أُنزِلَ لِمَن لَّمْ يَكُن um I وأما الغلاف فكاد Thank you. وَأُمَّهُ هُمَا صَالِحٌ يَسْأَلُ فِأَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ رَأَوْا وما فعلته عن أمي ذلك تعال ويسألون مكان ذي القل من قل فأت What? وَجَرَّنَ رَغْمًا في بُكْمٌ فِي عَيْنٍ حَمِيَ أَنْتُمْ وَغَضَبَ ما